Hz. Dğağeti tefrijül kürubü Şâbili. La ilahe illa Ant. Subhânak. İni kütü min alzalimi. İsmi إلهي من أنت علي بالإيمان والمحبة والطاعة والتوحيد وأحاضت بي الغفلة والشهوة والمعصية وضرحت للنفس في بحر الهوى فهي مظلمة وعبدك محسون مهموم مغموم قد التقمه نون الهوى وهو ينادي كندا المحبوب المعصوم نبيك وعبدك يونس ابن متى وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت له وأيدني بالمحبة في محل التفريدي والوحدة وأنبت علي شار اللطف والحنان فإنك أنت الله الملك المنان وليس لي إلا أنت وعدك لا شريك لك ولست بمخالف وعدك لمن آمن بك إذ قلت وقولك الحق فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم إنك لم تشهدنا على خلقنا ولا خلق أنفسنا ولم تتخذ أحدا من المطلين عزودا ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك ولي من الذل، كبرت نفسك قبل أن يكبرك المكبرون، وعظمت وجودك قبل أن يعظمك المعظمون، نسألك بالتعظيم الذي له سبب ولا نسب أن تعزنا عزاً لا ذل بعده، وغنى لا فقر معه وأنسا لا كذرا فيه وأمنا لا خوفا بعده وأسعدنا لإجابة التوحيد في طاعتك حسب ما كنا يوم الميثاق الأول في قوضاتك إنك على كل شيء قدير